بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى رمانهم وصحبه وعلى امتبعهم النصاء يحبه الله عز وجل كما في الصحيحين الذي أطيب عند الله من ريح نسيء فإذا كان سواه يزيد رائحة الخلوف ورائحة الخلوف الخالوف في النصاء يحبه الله عز وجل فيبرق إذا استعماله تخصص كراهيه الاستعمال من, من بعد الزوال ولكن الصحيح هو عموم استحباب السواك في كل وقت ويدخل في ذلك بعد الزوال وبعد العصر الصائم لعموم الأذلة الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطوارها استحبه عند كل صلاة ومع كل وضوء، ولا شك أنك ستتغضب لصلاة الظهر ويستحب في الحديث أن يستعمل عنده وفي ولصلاة العصر ويستحب بهن إذن أن تستعمل السواك عند الركوع. صحاق. إلى أن السواك واجب، إلى أن السواك واجبك. والحديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفل موجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولاً أشغشرا على رحمة لا والمقصود في المره هؤلاء الأرض جاذب يعني الوجوب فكانت المشقه مانعا من الوجوب فندب اليه او فصرف الامر في النص من الوجوب الى الاستئثار لولا ان اشق والمشقه غالبا تكون في, في الواجبات ان على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه استفسار قال عليه كبرياء بالشوري عند ذلك للحديث الذي لم يره المصدق <تصفيق> حديث عبد وهي عطوله المعده فهو مطهره للسمي ومرض لقد عين السوار هذا او يعني يعني رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طابل حدوكم من الليل اقرار القرآن فان الشيطان فان الملكة يبدو مني. فان الملكة يبدو لما سئل الصحيحان الحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى منكره عند اهل الحديث لكن على ما نعلمه قلنا نحن انه ان استاك في اسبوع فانه يمسك في من ناحيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من ناحيه كلام العلماء في المساجد فقد هينا ما في مثله كما قال ابن عبد البر والامام القرطبي رحمه الله هو التهيئ الفطره هو اصل, أصل مبدا الخلق و التهيئ التهيئ لماذا لقبول الاسلام حيث انه امتلك بغير تدخل هدي للاسلام فكل مولود يولد على الفطره أن يولد مهيئاً بأصل خلقته لقبول الاسلام وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هل يفهم من ذلك أنها مساحة لا، ليس المقصود بطوله السنة الفتره، أي أنها السنة الاستباحية عند الاصوليين من المتأخرين. فإن السنة عند الاصوليين حق. لكن السنة تتبه في وساد الشريع أوسع من ذلك فهي تلد بمعنى الهدي بمعنى الهدي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رضب عن سنتي يعني عن هدي وطريقته فليس مني فمن عن سنتي فليس مني أي عن هدي وطريقتي ولذلك فليس المقصود بسنن الفترات أنها مستحبة، وإلا ففيها المستحب وفيها الواجب كما سأقول الآن بإنشاء الله عز وجل. قد ذهب بعض العلماء إلى أن جميع ذكر في سنن الفترات على الاستحسان، حتى يرد دليل أو حتى ترد طريقة. ذلك النساء والرجال الراجع أنه لا فرق بين النساء والرجال في الأحكام إلا إذا دل دليل على استثناء الرجال أو على استثناء النساء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال، فكل حكم متوجه للرجال فهو متوجه للنساء. إلا أن يرد الدليل الذي يفرق بينهما، ومن فرق في حكم شرعي بيننا اللغة اللغة. لكن بعض علماء اللغه قالوا ان الفرج يطلب في اللغه حقيقة الشرعية وزيادة. تشمل الشرعية وزيادة. فوراكم ان الحديث اي ان الاستهزاء انما هو الحق السنة وامت بالحق ولا فرق بين النساء والرجال في ذلك كما ذكرت ومن يعني شريعتنا. سجود التحية التي كانت في شريعة نبي الله يوسف فقد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكبنان التماثيل الذي كانت جائزة في شريعة في شريعة نبي الله سليمان يعملون له ما يشاره محاديبا وتماثيلة وجفان كالجوام فقد نسقت ايضا في شريعتنا وبقي ما فيه نهي فانه شريعة لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يطمو بانتباع شريعة الأكياء في شيء في شيء معين فهذا يسير في شريعتنا اصلا يسير من شريعتنا وما سكز عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في ولا نهي فهو عفو كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عبدالي صراحيلا ولا طيب نقول لك اخر فيها. وقد لا تطور فيظل القضرة للمساة بالنجاسة as you should. What did the شخصها شديدة جداً وجاذبية شديدة للجال الانتثام للرجال. إذا قال فلذلك التهدئة شهوة الضرعة أول من دوب الله. امر من له بخلاف الرجال فإن العدة من الختان للرجال لأن النجاسه استثار فلا شك أنه في هذه الحالة يتهكد الفتاة عند النساء ستترت كيف يس ولا ببيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعطية في الفتاة النساء نعم هذا صحيح ولا لا؟ فيه كلا متلفوا فيه هو صحيف والأفضاعي فبعض العلم ضعيفه وبعض قهن العلم يصحح. قال له هل ولا تنهيكي فإنه أحضر قص الشارع والانفاور وهو المباباد في قصه لمن في ذلك من التجمر والنضاقة ومفالقة الهفارة وقد وردت الاحاديث الصحيحه في الحمد على قد سكت الشائر عنها. وفي جزء نسكت عنه وجزء امرنا سلامه الله. امرنا بتركي وجزء امرنا بنزل. الجزء الذي امر الشائر فهو اللحية وكذلك حتى في تحت الجزء الذي أمر الشارع بحظة طبعاً الأول يختلف هو على المجوع على الاستئبار لكن في أطلق الجمجل الجزء الذي أمر الشارع بتركه بإعفاءه هي اللحية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من النصوص أو في جملة من النصوص ما يدل على مجوعين يميني رحمه الله تعالى ما قلتم؟ يا رب شعر جبن الميت جبن شعر جديد شعر صوت شعر جديد كل هذا المشهور نسكت عنها بالنسبة لي؟ بالنسبة للمرة والوجود لا دليل على وجوب تركي أو سنفر تركي حتى عند لا يوجد فيه للعلماء لا يوجد والله طيب كان النعم من الله يعرف الالوان قبضه ثابت عن النعم من الله غيره والله اعلم سبحانك الله بحمدي